وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمنا في هذه اللقاءات المباركة مع هذه الرسالة العظيمة لسالة شيخ الإسلام المصنفة في نواقض الإسلام لفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاد رحمه الله وغفر له ولمشايخنا ووالدينا ولمسلمين والمسلمات ومضى معنا في اللقاء الماضي أو توقفنا عند نهاية الكلام على الناقض الثالث واليوم بإذن الله جل وعلا نكمل بعد ذلك ونأخذ الناقض الرابع وهو قوله من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيث على حكمه هذا الناقض يجتمل على مسألتين الاولى في قوله رحمه الله وغفر له من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه والأخرى من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيث على حكمه فهاتان المسألتان تعدان من نواقض الإسلام وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم فالمرء لا يتم إسلامه ويصح حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مقتضيات هذه الشهادة أن يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس هديا وأفضلهم طريقا وأصحهم مسلكا وكذلك يعتقد أن دينه وأن شرعه هو أعظم الأديان وأحسن الشرائع فمن اعتقد أن أحدا أحسن منه عليه الصلاة والسلام هديا أو أن حكما أفضل منه وأحسن من حكمه عليه الصلاة والسلام فقد كفر والعياذ بالله الكفر الأكبر المخرج من المله والأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جد كثيرة في هذا الباب مما يدل على الأول قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند مسلم من حديث جابر وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا صلوات الله وسلامه عليه على المنبر في يوم الجمعة تم فمن اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فقد خالث هذا الخبر العظيم الصادر من هذا الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله جل وعلا أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليهم النعمة وذلك بواسطة هذا النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال ربنا جل وعلا اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ثم قال ربنا تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو, وهو في الآخرة من الخاسرين قال أهل العلم قوله جل وعلا وهو في الآخرة من الخاسرين أي أنه من أهل الكفر والعياذ بالله فهم أهل الكفرين المبين فكل من ابتغى غير هذا الدين فهو من الكافرين والعياذ بالله فمن اعتقد أن هدي غير رسول صلى الله عليه وسلم أثمل من هديك فهو كافر الكفر الأكبر لأنه مكذب لهذا الوحي الذي أنزل على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن يعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه فذلك كافر بإجماع أهل العلم فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم ومنهم شيق ابن باز رحمه الله قال أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله او أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر هذا الأمر محل إجماع بين أهل العلم هذا الناقض محل إجماع بين أهل العلم يقول ربنا تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوث وقد أمروا أن يكفروا به تأمل في قوله جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ثم قال ربنا تبارك وتعالى عقب هذه الآية بعد أن جاءت عدة آيات قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حارجا مما قضيت ويسلموه تسليما وقال ربنا جل وعلا أثى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون وقال ربنا تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فمن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله أو أنه يساوي يساوي حكم الله فهذا كافر والعياذ بالله وهذا كافر بإجماع أهل العلم أما من حكم بغير ما أنزل الله لهو في نفسه أو لجهله بما أنزل الله ما علمه أن حكم الله جل وعلا هو الحق فهذا وقع في الكفر لكنه كفر دون كفر ليس الكفر الناقل من الملة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا ذكر الناقض الخامس وقال فيه بغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به وهذا منه رحمه الله تبارك وتعالى إشارة إلى أن البغض عمل قلبي فلو أنه أبغض شيئا مما جاء به الرسول بمعنى ان عقد في قلبه هذا الأمر ولو عمل به في جوالحه وهذا كذلك يجرنا إلى التنبيه على الناقض الرابع أن من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيث على حكمه هذا ولو حكم بما أنزل الله فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا من المله هنا في الناقض الخامس قال بغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض فيحب هذه الكلمة ويحب أهلها وأما هنا فإن هذا البغضة فإن هذا البغضة والعياذ بالله ناقض من نواقض الإسلام فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أي شيء بشرط أن يكون هذا البغض لذات هذا الشيء وأعني بقولي أنه يبغض هذا الشيء لذاته احترازا من كراهة ما ينشأ يقول اشترازا من كراهة ما ينشأ عن بعض التكاليف الشرعية من ما شاء. كما في قوله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو فره لكم فهنا هذا القتال الذي حصل فيه ما ذكره ربنا جل وعلا وهو كره لكم فهذه الكراهة لا لذات القتال وإنما لما فيه من المشقة ومفارقة الأهل والأوطان فما ذكره غير واحد من اهل العلم كالبغو رحمه الله في تفسيره قال وهو لكم أي شاق عليكم وليجب هذا أدخل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ما يحصل من بعض النساء في مسألة التعدد من حيث ماذا من حيث كراهة المرأة لهذا الأمر كراهة طبعية أي أنها لا تحب أن تكون لها ضرة لا أنها تكره شرع الله جل وعلا بل هي محبة لشرع الله تبارك وتعالى فمن حيث هذا بمن او من هذه الصوره يكون هذا الأمر غير يكون هذا الامر غير داخل في هذا الباب فمن ابغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام لذاته ولو عمل به يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من المله فإنه يكون والحالة هذه من أهل النفاق الأكبر وقد حكى أبو العباس بن سيمية رحمه الله اتفاق العلماء على هذا ويدل لهذا قوله جل وعلا والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم تأمل قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا يحبط العمل إلا الكفر والعياذ بالله ثم جاء في ختام هذه السورة سورة محمد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنضيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أصحط الله وكرهوا رضوانهم فأحبط أعمالهم إلى تمامها فهذه الآيات المحكمات وضحت وبيّنت حكم من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته فهو كافر والعياذ بالله الكفر الأكبر ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا الناقضة ذكر الناقضة السادس الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه إن الناظرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجدها مليئة بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم دينه والله جل وعلا لما ذكر صفات المفلحين في سورة الأعراب قال عنهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل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 يعذروه عليه الصلاه والسلام وينصروه صلى الله عليه وسلم ويتبعون النورا الذي انزل معه كل هذا تعظيما له صلوات الله وسلاما صلوات الله وسلامه عليهم عليه وتعظيما لدينه وشرعه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب كما قال ربنا جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال تبارك وتعالى في سورة الحج قبل هذا ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه فقد تقرر شرعا وجوب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه صلوات الله وسلامه عليه ولأجل هذا قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف الصالحين قال على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من دينه وشرعه مناقض لهذا الأصل العظيم وهو من أخص صفات أهل النفاق والعياذ بالله قال ربنا جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحقون وإذا مروا بهم يتغامزون انظر وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فهؤلاء هم الذين أجرموا وهم أهل النفاق والعياذ بالله هذا حالهم وهذا صنيعهم قال العلامة السعد رحمه الله فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج من الدين ثم قال لأن أصل الدين انظر مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك منافل لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة إذن لو أن سائلا يسأل لمن استهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج من الدين يقال له لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله وأن الاستهزاء بشيء من ذلك منافل لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقبة ويدل لهذا قوله جل وعلا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تأمل في قوله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا نعم في قوله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم معذرة أقول في هذا أنهم كانوا من أهل الإيمان بحكمي ربنا جل وعلا لما قال بعد إيمانكم فدل على أن هذا الاستهزاء قد أخرجهم من الإيمان إلى الكفر بحكم رب العالمين في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فيجب على كل مسلم وعلى كل من يشهد أن لا إله إلا الله وعلى محمد رسول الله أن يفاصل أمثال هؤلاء وأن يبتعد عنهم وأن لا يخالطهم انتثالا لقود الرب جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفروا بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم فيحذر المرء أن يكون من أمثال هؤلاء حتى ولو لم يقع منه الاستهزاء والعياذ بالله فإن هذه المشاركة وهذه المجالسة تستوجب أن يشمله هذا الحكم رب لقول ربنا جل وعلا إنكم إذن مثلهم قال العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هذا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا وقال ابن حزم صح بالنصي أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه قال فهو كافر والعياذ بالله وأكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نعم هنا عدة سؤالات يقول هل يجوز طلب الدعاء من الغير ثم ذكر كلاما أن بعض العوام يطلب ذلك حتى أن بعضهم قد يقدم المال من أجل هذا الأكمل والأفضل والأحسن أن يعلق المرء قلبه بربه جل وعلا فيدعو ربه تبارك وتعالى دون أن يطلب من أحد هذا الأمر وقد كره هذا الأمر جمع من اهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الأدلة التي يستدلون بها أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ما كانوا يتواردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو أفضل خلق الله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كان يدلهم على هذه الأبواب العظيمة وأن الإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا فيغرس طالب العلم هذه المثلة في قلوب الناس وأنهم يدعون ربهم جل وعلا وفي المسألة في شيء من التفصيل ليس هذا محله والله أعلم وهذا سؤال آخر يريد زيادة البسط والإيضاح في مسألة تحكيم القوانين المخالفة لشرع الله جل وعلا لعلنا نرجئ لهذا لقاء آخر مستقل بإذن الله تبارك وتعالى ننسق مع الإخوة القائمين على هذه اللقاءات لعلنا نفرد يعني وقتا نتكلم على هذه المسألة بعينها وهذا السؤال الاخير يقول هل يجوز بيع الكتب التي صاحب التأليف غير معروف ويكون جمع لفتاوى أهل العلم المعاصرين إن يعني الإشكال في مثل هذه الكتب الثقة في هذا الذي يجمع هذه الكتب فإن كان غير معروف فيخشى أن يدخل فيها ما ليس منها لو أن هذا العمل قام به ثقة فهو أمر عظيم وفيه نفع كبير فيه نشر لعلم أئمة الإسلام لكن يبقى الإشكال في هذا الجامع وبعضهم يوثق الماذا حسن فإذا وقف أحدكم على أمثال هذه الكتب الجامع لفتاوى العلماء فإن كانت موثقة واستحقق من هذا النقل فلا بأسة في مثل هذه الكتف أما كان الجامع غير معروف والجهة التي أخرجت الكتاب كذلك ليست من الجهات المخول لها في هذه الفتاوى كحال كثير من المكتبات التجارية ويضاف إلى هذا عدم توثيق هذه الفتاوى إلى كتب العلماء المعروفة المتداولة أقول كان هذا الحال هكذا فلا يلتفت إلى أمثال هذه الكتب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته